الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله أن يوفقنا وإياكم ما يحبون رضا ونيزينا وإياكم خير الجزاء ونيجعلنا من يستمعون القول فيه التبعون ولازمنا مع التعليق على الشرح الممتع للشيخ علامة بن عثيمين رحمه الله تعالى وسبق أن شرعنا في الكلام على قول الماتن عليه رحمه الله تعالى ولا يَضْفُرُ جلد مَيْتَةٍ بِدِبَاغ أرفنا ما هو الدباغ؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى الدبو تنظيف الأذى والقدر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء أو مواد تضاف إلى الماء. وهذه المواد تزيل النتن أو العفون التي في الجلد جلد الميتة وتؤثر بإزالة الأقدار عن هذا الجلد. عرفنا أن المذهب أن جلد الميته لا يطهر بالدباغ عرفنا أن المذهب أن جلدة الميتة لا يظهر بالضباغ وهذا من مفردات الحنابلة عليهم رحمة الله تعالى ودليلهم على هذا حديث من؟ حديث ابن عكيم عبد الله بن عكيم رضي الله عنه الجهني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته استدلوا به أن قوم من جهينة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أن قوم من جهينة أتاه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر أو شهرين ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصا الإهاب الجلد وأجبنا عن هذا الحديث وقلنا أن هذا الحديث أعلا بالجهالة والابتراد والإرسال نعم ال القول بالجهالة التعليل بالجهالة في ضعف لأن جهالة الصحابي لا تضر جهالة الصحابي لا تضر وإن كان في الحقيقة فيه اضطراب حديث في فهو معلول في ضعف وعلى فرض صحته على فرض صحة هذا الحديث فإنه قد يقال إن الإهاب المقصود به ماذا المقصود به الجلد قبل الدبخ وأما بعد الزبغ فقد دلت أحاديث كثيرة على أن الجلد يطهر بالدباغ على أن الجلد إيش؟ يطهر بالدباغ من ذلك أن الحديث ابن عباس رضي الله عنهما أيما إيهاب دبغ فقد طهر وكذلك ما جاء من النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه ميتة. قال هل لم تفعتم بإيهابها قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها إنما حرم أكلها أنا. وأوردنا هذا السؤال وقلنا هل كل جلد من جلود الميتات إذا دبر فإنه يطلق إذا خرجنا خارج المذهب لكن السؤال هل كل جلد يدبغ يكون طاهراً؟ ما الجواب؟ نعم إذا دبغ الإهاب فقط طهر لكن هل كل جلد؟ هل كل إهاب يظهر حتى لو كان جلد كلب أو خنزير؟ لو أخذنا جلد كلب أو خنزير ودبغناه هل يكون هذا الجلد طاهراً؟ هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، في أقوال كثيرة في هذه المسألة. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله مال إلى أن الدبغ أو الدباغ لا يطهر إلا جلد المأكولي، مأكول اللحم، الأبل والبقر والغنم وما شابهها من الأشياء المباح، فما كان يباح أكله إلى ما وَذَا بَغْمَ جِلْدَهُ فَإِنَّ جِلْدَهُ يَطْرِ طيب ما عدا ذلك يقول إيش يقول إنه لا يطر نعم وهذا القول ذكر أنه هو قول من شيخه عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله تعالى قال في صفحة 103 عليكم السلام ورحمة الله وبركاته في صفحة 103 قال فلو دبغ إنسان جلد فأرة فإنه لا أو هرة فإنه لا يطهر على المذهب لكن يباح استعمال فيها بس ثم بعدها قال وقيل إن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ إلا أن تكون الميتة مما تحله الذكاء أو تحله الذكاء كالإبل والبقر والغنم وغيرها وأما ما لا تحله الذكاء فإنه لا يظهر وهذا القول هو الراجح وهو اختيار شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله وعلى هذا فجلد الهرة وما دونها في الخلقة لا يظهر بالذبح واضح كنت أقول بقول الشيخ رحمه الله في هذه المسألة كنت أقول بقول الشيخ رحمه الله في هذه المسألة وأنه لا يطهر جلد بالدباغ إلا جلد مأكول اللحم لأنه جاء في بعض بعض الروايات دباغها ذكاتها دباغها ذكاتها لكن في الحقيقة هذه اللفظة فيها ما فيها من الناحية الإثناديين وهذا القول في نظري فيه تضييق لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام أيما إيهاب ذبب فقط طاق في عموم فالأظهر إن شاء الله والله أعلم أن كل حيوان طاهر في حال حياته كل حيوان قلنا إنه طاهر في حال حياته كالهرة كالهرة وكالسعابين ونحب ذلك هذه جلدها إذا دبغ فإنه يكون طاهر وكذلك النمور على القول بطهارتها وهو قول الجمهور واضح؟ فهذا الذي يظهر والله أعلم أن كل طاهر في حال حياته إذا دبغ فإن جلده يكون طاهر عليكم السلام ورحمة الله فإن جلده يكون ماذا؟ يكون طاهرا والله أعلم سنعود قليلا إلى الصفحة 98 في الشرح المنتج الشيخ ابن عزيمين في الصفحة التي قبلها قال فإن قيل إن الميتة حرام ولا يلزم من التحريم النجاسة ماذا يقول الشيخ فيكم الله في الفاضل. يقول الميتة حرام تقول إنقِل هذا الكلام إن الميتة حرام ولا يلزم من التحريم أن تكون الميتة إيش نجسة هذا ما اعتلب يعتلب تقول الميتة حرام نعم حرمت عليكم الميتة لكن من أين عرفتم بأن بأن الميتة تكون نجسة قال الشيخ رحمه الله الجواب أن القاعدة صحيحة يعني قد يكون شيء حرام ولكنه ليس نجسا يعني قلنا من الجمهور عندما قالوا ذكروا تعريف النجاسة ذكروا قيوده ليس أن كل محرم فهو نجس محرم الأكل إذا كان فيه كذا وكذا ذكرنا هذا ولن نعود إليه الآن يقول الشيخ أن القاعدة صحيحة نعم قد يكون الشيء حراما ولا يكون نجسا قال ولهذا فالسم حرام وليس بنجس عرفنا تعريفهم للنجاسة والنجس قالوا كل عين الحرمة أولى على الإطلاق لا لحرمتها ولا لاستقدارها لا ولا لبررها في بدل النوع فالسم هنا يخرج لي من فلا يدخل في النجاسات فهو حرام ولكنه ليس ايش ليس نجسا ما ادري ليقول معنا في كما نقول أنتم معنا ولا طيب اذا السم حرام ولكنه ليس نجسا قال في السم حرام وليس بنجس والخمر حرام وليس بنجس على القول الراجح الشيخ العزيمينرا إن الخمر محرم لكنها ليست ليست إيش نجس ولكن الله لما قال قل لا أجد في ما أوصي إليه محروما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس علل ذلك بقوله رجس والرجس النجس وهذا واضح في أن الميتة نجس أنا بحكم دقيق. المعذر على الانقطاع. العبارة التي يتكلم عنها الشيخ أنه ليس كل حرام، ليس كل حرام نجس. هذا الجزيئة التي يتكلم عنها الشيخ. نعم. أقول بارك الله فيكم. الشيخ الآم. ورحمة الله هل في صوت الآن بارك الله فيكم طيب الحمد طيب أقول الشيخ رحمه الله استدل بأي آية استدل بقول الله تعالى قل لا أجد ما أحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتكا أو دمى مسوحا أو لحمة خنزير فإنه رجس أين وجه الدلالة فإنه رجس الضمير يعود على أي شيء فإنه رجس يعود على أي شيء الضمير فإنه ما هو عيد الآية مرة أخرى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس ما في خمر في الآية ما في خمر على الجل على الخنزير طيب. هذا قول لبعض أهل العلم بعض أهل العلم قالوا يعود على الخنزير وبعضهم قالوا لا على لحم الخنزير وبعضهم يرى أن الضمير فإنه يعود على المطعوم سواء كان ميتة أو دمى مسفوح أو لحم الخنزير المطعوم من هذه الثلاث من ينزلنا الآية عند برنامج ينزل الآية حتى يتابع الإخوة معنا أو حتى يأتي من أي محرك بحث، جوجل أو غيره. كل أجد فيما ما أُحِيَ إليه على طاعم يطعمه، إلا أن يكون ما هو ذلك المطعوم ميتاً أو لحم خن أو أو, أو إلا يكون ميتاً أو دم مسفوراً أو لحم خنزير، فإنه يعني فإن ذلك المطعوم رجس. نعم هذه لعائشات الله وخير. انظروا الآن إلا أن يكون يكون هذا الفعل المضارع يكون يعود على أي شيء على المطعوم المحرم على المطعوم المحرم. قال إلا أن يكون ميتة ذلك المطعوم ميتة فإنه رجس أو دم مسحوبا أن يكون ذلك المطعوم دم مسحوبا فإنه رجس أو أن يكون ذلك المطعم لحمة خنزيل فانه رجس إذن الشيخ الآن أعمل أن الها هذه الضمير هذا يعود على الجميع يعود على جميع المذكور لهذا استدل على أنه الميت عيش على أن الميت عيش يا إخواننا فإنه ريس يعني نجس تدل بهذا على إيش؟ على أن الميت نجسة لا؟ على أن الميت نجسة. الشيخ يقول وهذا واضح في أن الميت نجسة لأن كلمة نجس تعني نجس. وأنا أقول ليت الشيخ رحمه الله تعالى أجرى هذا الكلام على الدم المشهور عن الشيخ رحمه الله والمعروف في آخر كلامه إنه الدم نجس ولا طاهر ها الأخوة اللي يقرؤون تران الشيخ منتشر بينكم المشهور عن الشيخ رحمه الله إنه الدم نجس ولا طاهر اكتبوا كل من يعرف قول الشيخ في هذا المسألة اكتب المشهور عن الشيخ رحمه الله في آخر كلامه أن الدم طاهر نقول على هذا الاستدلال السلام عليكم على هذا الاستدلال بهذه الآية نقول ليت الشيخ يعني ذكر أن الدم نجس ليت الشيخ اعتمد هذه الآية في اعتبار أن الدم نجس وهو الذي يظهر لي انه الارجح في تفسير الان طيب من لم يفهم كلام يكتب اثنين اللي ما فهم الكلام اللي ذكرته الان يكتب لي الرقم اثنين في احد ما فهم يا اخوة الاثنان لا يتعلمان مشتح لنو مشتكبر اللي ما فهم وجه اعتراضي يكتب الرقم ايش طيب اللي يفهم طيب يكتب واحد اللي يفهم يكتب واحد طيب الحمد لله وعيد مرة اخر الان الشيخ رحمه الله استدل بهذه الاية على ان الميت نجسة الآية ما ذكرت ذكرت الميتة وذكرت الدم المسفوح وذكرت إيش؟ لحم الخنزير وقال الله سبحانه وتعالى فإنه ريس رقم واحد الشيخ بن يقول أنه هذا واضح في أن الميتة مجلسة في أن الميتة مجلسة طيب رقم اثنين الدم المسفوح الدم المسفوح ينبغي ان نقول بانه ايضا نجس اذا اعتمدنا ان الضمير يعود على على الجميع على الثلاثة فهمتم؟ فيكون الدم على هذا الدم المسفوح نجس والدم ال والدم المسفوح الاظهر في انه, انه الدم الذي من شأنه ان يسيل يسيل او من شأنه ام يسيل خلاص فالراجل في الندم مجس وحكي اجماعا حكي الإجماع اكثر من عشرين من علماء الامة من عشرين من علماء اكثر من عشرين من علماء الامة وما ورد من حديث او اثار من حديث او اثار ورجت في هذا الباب من أن بعض الصحابة صلّوا في الجراح، فهذه حالة حالة ضرورة وحالة ضرورة تبيح المحظور، تبيح المحرم، ونحن نقول هذا أخ الفاضل، نقول إذا كان الشيخ يعني يطرد هذا القول في هذه الآية، فنقول ينبغي أن يكون قول الشيخ في الدم مثل هذا. سيأتي الكلام على الدم إن شاء الله في ما يليق به، وبعض المتأخرين لهم كلام يعني في الدم مسحور، ففسروه تفسيرا مختلفا، سنأتي على هذا إن شاء الله في المكان. طيب. انتهينا من مسألة الدباغ. قال المات رحمه الله. قال ولبنها. وكل أجزائها نجسة لبن الميت وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه غير شعر ونحوه طيب الآن تكلم على اللبن لبن الميت لبن الميت ما حكمه على المذهب نجس لماذا نجس كان طاهرا ها. كان طاهرا ليش ليش صار مجسا لأنه من أجزاء الميتة ولأنه لاقى لأنه مائع لاق إيش مجسا فتنجس به قال الشيخ بن عزيمين صفحة 105 صفحة 105 قال واختار شيخ الإسلام أنه طاهر بناء على مختاره من أن الشيء لا ينجس إلا بالتغير فقال إن لم يكن متغيرا بدم الميت وما أشبه ذلك فهو طاهر سمعتم؟ يقول الشيخ أن ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن اللبن لا ينجس بالموت إلا إذا تغير بلبن الميت وما أشله ذلك. قال الشيخ ابن سيمين والذي يظهر لي رجحانه في هذه المسألة هو المذهب لأنه وإن انفصل وإن انفصل واجتمع في الظرع قبل أن تموت. فإنه يسير بالنسبة إلى ما لاقاه من النجاسة. فإنه يسير بالنسبة إلى ما لقاه من النجاسة. إشفي أباري. لأنها محيطة به من كل جانب وهو يسير. ثم إن الذي يظهر ثريان عفونة الموت. إلى هذا اللبن لأنه ليس كالماء في قوة دفع النجاسة عنه طيب إيش معنى هذا الكلام؟ الآن الشيخ يقول أن العفونة العفونة التي تصيب الميتة تنتج عن موتها هذه العفونة تسري إلى اللبن وتؤثر في اللبن لأن اللبن ليس مثل الماء في قوة دفعه للنجاسة ليس مثل الماء في قوة دفعه للنجاسة قال والمذهب وإن كان فيه نظر من حيث قاعدة, قاعدة أن ما لا يتغير بالنجاسة فليس بالنجس وهذه قاعدة عظيمة محكمة لكن الأخذ به هنا من باب الاحتياط وأيضا بعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميت واللبن في الضرع قد يكون داخلا في هذا العموم كيف استثنى الشيخ الدم من حكم المجاسة ويأخ الكريم أنا اعترض بهذا على كلام الشيخ أنا اعتراضي على قول قول الشيخ كيف يقول أن الدم طاهر ثم يستدل بهذه الآية على مجاسة الميت واضح أخي الفاضي اعتراضي على كلام الشيخ رحمه الله كالآتي الشيخ المعزيمي رحمه الله يستدل بهذه الآية على نجاسة الميت، فلماذا لا يقول أيضاً بنجاسة الدم؟ هذا هو ما يقول، هذا ما قرره. نعم. لو كان استدلال الشيخ بغير هذه الآية، مثلا بحديث إذا دُلِغ الإهابُ فقد طهر، يعني كان نجسا ثم طهر. كان هذا؟ متجيهاً وما ما لنا نمسك على الشيخ الشيخ في الآية قد يعيد الضمير على الخنزير فقط واضح نعم ويستدل لا طيب قال وكل أجزائها نجسة وكل أجزائها نجسة كاليد والرجل والرأس ونحوها لعموم قوله تعالى لعموم قوله تعالى إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه, فإنه رجس والميتة تطلق على كل الحيوان ظاهره وباطنه إذن يد الميتة ما حكمها نجس ورجلها نجس ورأسها نجس هذا في الميتات الإيش؟ عموم الميتات ما عدا الميتات الطاهرة ما عدل ميتات الطاهر نعم يا أخي الفاضي كلهم يأخذوا من قولي ورج وما من عالم إلا إلا ويخطئ إلا ويخطئ وقد يكون هناك يعني أمر خفي عنا نحن أيضا ونحن خطأنا كثير قال غير شاعر ونحوه كالصوف الغنم صوف الغنم نجس ولا طاهر على المذهب صوف الغنم نجس ولا طاهر طاهر اثنين نعم لا طاهر عند الحنابلة طاهر خلافا للشافعي الناس اللي درسوا شافعي كاتبين نجس ماشي طيب لكن على المذهب انه طاهر الشعر والوبر والريش والشعر نعم والصوف نعم وهذا كله طاهر نعم استدلوا على هذا بمثل قول الله سبحانه وتعالى ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتعة إلى حين استدلوا على مثل هذا على طهارتها وقالوا إنها أيضا الأشعار إذا جزت إذا أتينا جزءا نقصها فإن الحيوان لا يتألم كما لو قطعت في جلبه أو قرضت من جلبه أو من لحمه قالوا إذاً لا يحله إيش لا يحله الحياة فما يحس به حال حياته قالوا إذاً لا، ليس له حكم الميتة بقية إزاء الميتة قال الشيخ ابن عثيمين ويستدنى من ذلك عظم الميتة على ما اختاره شيخ بن تيمية وهو أحد القولين في المذهب بن تيمية رحمه الله يرى أن العظم إيش؟ أن العظم عظم الميتة طاهر ولا نجس يرى أنه طاهر المذهب أن كل الميتة نجيسة ما عدا الشعر وما شابه ونحبه طيب قال ويستدل, ويستدل لذلك بأن العظم وإن كان يتألم ويحس لكنه ليس فيه الحياة الكاملة ولا يحله الدم وليس له حياة إلا بغيره فهو يشبه الظفر والشعر وما أشبه ذلك وليس كبقية الجسم ويقال أيضا إن مدار الطهارة والنجاسة على الدم ولهذا كان ما ليس له نفس سائلة طاهرا يقول الشيخ انه العظم لا يدخله الدم لا يحل فيه الدم ومدار الطهارة والنجاسة على ايش على الدم عليكم السلام ورحمة الله وبرك وايضا قد يقال ان العظم مع انه يحس ويتألم الا انه ليس مثل بقية عجزاء الميت هذا استدلال اللي يعجل كلام الشيخ الإسلام تيمية لكن الشيخ المعتمي خلاف هذا، يخالف شيخ الإسلام فيها قال ولكن الذي يظهر أن المذهب في هذه المسألة هو الصواب لأن الفرق بين العظم وبين ما ليس له نفس سائلة أن الثاني حيوان مستقل وأما العظم فكان نجسا تبعا لغيره تبعا لبقية أجزاء الميتة ولأنه يتألم فليس كالظفر أو الشعر ثم إن كونه ليس فيه دم محل نظر فإن الظاهر أن فيه دمن الظاهر أن في العظم دم ثم قد يرى في بعض العظام الشيخ يقول الشيخ ابن عثمين مسألة العظم مثل على قول المذهب هو الأرجح. هو الأرجح طيب قال اثنين السمك وغيره السمك وغيره من الحيوان البحري بدون استثناء فانه ما فان مايته طاهره الحلال فان مايته طاهره حلال لقوله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه وقد قدم تفسير ابن عباس للصيد والطعام اي خدان الامران هذان الامران استثني من ايش اثنية من النجاس عليكم السلام ورحمة الله يا الله الشيخ الغريب نعم يقول الشيخ رحمه الله ويلزم من الحل الطهار يلزم من الحل ماذا الطهار يعني كل حلال كل حلال فهو فهو طاهر كله حلال فهو طاهر هذه قاعدة أول القاعدة الثانية اللي ذكرها الشيخ قال كل نجس حرام كل نجس حرام والقاعدة الثالثة أنه ليس كل حرام نجس ليس كل حرام نجس لكن كما بيّنت لكم سابقا السلامة. أن الشافعية والحنابلة يرون أن ما كان حراما أكله ما كان حراما أكله فالأصل فيه النجاسة إلا أشياء معدودة التي ذكرناها سابق طيب نعم. بعد هذين الأمرين يقول الشيخ رحمه الله ثالثا ميتة الآدمي ميتة الآدمي أيضا ما حكمها ما الحكم في ميتة الآدمي أنها نجسة ولا طاهرة أنها طاهرة قال لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس ولأن الرجل إذا مات يغسل ولو كان نجسا ما أفاد به التغسية هذا الكلام الآن متعلق بالمؤمن أم بالجميع بالمؤمن والكافر الكلام المذكور هنا الأجلة التي يوردها الشيخ تتعلق بالمؤمن أم بالمؤمن والكافر إن المؤمن لا ينجس قال ولأن الرجل إذا مات يغسل نعم هذه متعلقة بالمؤمن فكيف يستدل بها العلماء على أن ميتة الآدمي مطلقاً ميتة الآدمي مطلقاً عند الجمهور طاهرة حتى لو كان الميت كافراً من أين أتوا بهذا؟ استدلوا على ذلك بأدلة منها أن بدن الكافر في حال حياته معه الكافر لا الكافر لا يغسل لكن السؤال الآن بدن الكافر, الكافر في حال حياته طاهر أم نجس طاهر وقال الله تعالى إنما المشركون نجس النجاس المعنوي بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل في آنيته وكان عليه الصلاة يباشر وصحابته يباشرون أبدان الكفار يباشرون أبدان الكفار ومر معنا في شرح اللذات أن ثياب الكفار الأصل فيها الطهار الأصل في ثياب الكفار الطهار ما لم تعلم نجاسته فالاصل في بدن الكافر وهو حي أنه طاهر فإذا مات قال الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم لو أنه كان ينجس بالموت فهل هذا محل تكريم؟ هل يكون محل تكريم بذلك؟ لا يكون محل تكريم عرفنا كيف في وجه الدلالة وإن كان بعيدا وليس واضحا كثيرا في نصوص العلماء ولكن هذا فقهم عليهم رحمة الله تعالى الرابع من المستثنيات ميتة ما ليس له دم والمراد الدم الذي يسيل إذا قتل أو جرح كالذباب والجراد والعقرب الذباب جاء في حديث إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه ثم لينقله فإن في أحد جنحه الآن وفي الآخر دواء هذا ما يسميه العلماء ما لا نفس له سائلة ما لا نفس له سائل لو قطعنا جزء من الذبابة هل يسيل دم هل يسيل دم من الذبابة لا يسيل هذا هو ما لا له سائلة في الحقيقة هذا التعبير هذا التعبير ما لا نفس له سائلة أول من عبر به هو إبراهيم النخعي عليه رحمة الله تعالى من أئمة التابعين تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه وأرواه وإذا غمس الزباب في الإناء في الإناء وكان هذا الإناء ما كان بداخله مثلا ساخنا أو دافئا فالذباب يموت فلو كان هذا ينجس الماء لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإراقة الشراب أو الماء قال الشيخ رحمه الله ونضيف للقواعد السابقة قاعدة رابعة وهي أنه لا يلزم من الطهارة الحل هل كل طاهر حلال؟ هل كل طاهر حلال؟ لا ليه؟ لأنه الذباب الآن ميتته إيش؟ ميته الذباب طاهرة ولا مجهز؟ طاهرة لأن جاه في الحديث إنك تغمسه في الأين؟ هل الذباب حلال؟ هل الذباب حلال أكله؟ لا لا يحل إذا لا يلزم من كون شيء طاهراً يكون حلالاً مثال آخر أذكر مجهته كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الهر إنها ليست بلجس إنها من الطوافين عليكم في بعض الألفاظ والطوافات الهر طاهر ولكن هل هل الهر حلال لا مع كونه طاهر لا يعتبر حلالا طيب قال وقوله غير شعر ونحوه اشترطوا رحمهم الله في الشعر ونحوه أن يجز جزا أن يجز جزا لا أن يقلع قلعا لماذا؟ لأنه إذا قلعنا الشعر أو الصوف أو كذا قلعا أصل الشعر يكون ثم اكل الشعر فيسحب شيئا نعم سيسحب شيئا من الجلد والجلد ما حكمه حكم جلد الميته ما حكمه نجس فإذا قلعناه قلعا أو نتفناه نتفا أو نتف فإنه سيسحب شيئا من ايش من الجلد والجلد نجس نعم قال الشيخ رحمه الله وهذا يظهر جدا في الريش. الريش إذا سحب غالبا يسحب ريش من من جلد الطائر ونحوه. قالوا بهذا علمنا أن الميتة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. واحد الشعر. الشعر ونحوه يعني الشعر والصوف والوبر وإلى. هذا ما حكمه القسم الأول ما حكمه طاهر أم نجس؟ طاهر ممتاز اثنين اللحم وما كان داخل الجلد ما حكمه؟ ما حكم اللحم وما كان داخل الجلد؟ بعد الموت يكون نجسا نعم ثالثاً الجلد وهو ما بين الشعر واللحم ما حكمه وهو طبقة بينهم يعني ما بين الجلد ما بين الشعر وما بين اللحم قال الشيخ وحكمه بين القسمين السابقين إيش يعني بين القسمين السابقين يعني عندما الذبغ ينفع في الذبغ ينفع في هذا أمر، والأمر الثاني أنه يكون نجساً بالموت يكون نجساً إذا مات الحيوان، لكن إذا دقص يطلق نعم طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله نكتفي بهذا القدر ونستمع لأسئلتكم إن كان هناك أسئلة فتفضلون بها من شاء الله بارك الله وفيد إن كان هناك أسئلة الدكتور الغريب ما يدري معنا ولا بعيد عن الجهاز وإياكم وإياكم جزيلا تفضل بارك الله وفيد تفضل الدكتور الغريب معنا ولا بعيد عن الجهاز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب ما أدري من من فيكم من الأخوة الموجودين أو الأخوات يلخص كلامنا هذا الذي نذكره على كتاب على كتاب الشيخ رحمه الله. من من الأخوة والأخوات الموابدين معنا أو الموابدين معنا يلخص ما نقوله هنا في هذه التعليقات على كتاب الشيخ عن واحد نعم نعم أنا أستحسن في مثل التعليقات غالبا أنت أت... أجبك الله خير في مسلا التعليقات أنا إيش تكتب على حواشي الكتاب للفائدة فقط للفائدة الأخوة جزاهم الله خيرا في الغرفة وضع الكتب يمكن تحملها من هذا الرابط أنا دخلت ما في أدم في الغرفة ما نستعمل <تصفيق> يعني إذا وضعت الرابط سأهنققني أعتقد إلقاءي، طيب؟ في رابط الرابط القناة جزاك الله خيراً، طيب؟ رابط القناة، نعم. ووضعت الكتب كلها هناك من أراد أن يحمل كتاب هذا أو غير غيرهم الكتب التي تدرس في هذه الغرفة، يدخل على هذا الرابط. ويحمل الكتب ما شاء الله بطريقة جميلة ومنسقة لذهم الله خيرا وإن شاء الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم أجرهم على هذا العمل المبارك. يا أبا عبيدة، أبو عبيدة وين؟ أبو عبيدة موجود، إلا غادر. خير، للخير إن شاء الله. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك شدوا الا ila انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله يبقى.